ذَٰلِكَ مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا فشلا والله وعلى الله فليتوك للمؤمنون وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد ذ همم مله إ فَتَانِ مِكم أَ 122. وعلى الله وَلَ قد الن صكغ ببذأَطُم أَزلَطُ ف قولممِين أَلَ في يَكُ أَومددَكُ مر بُكُ بثَلَ سَكلَ في مِنَ المَلَ فيأَ ي دك بكم بسا ص على في من ن لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ثُكُم مِ فَورِذِ مل دِذِقُم نُرَم مُقُم بِقُم سَكِلَ ف مِ نَمَلَ وَمَا أَجْعَلَ لِلَّهِ إِلَٰهًا إِلَّا هُوَ أَلَا لَكُمْ وَلِي ومن نصر إلا من Thank ولله ما في السماوات وما في الارض يا sa وَاتَّقل عَناعَ لن قُ قُلِ اللَّهِيَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وال <تصفيق> 129. واتقوا الله لعلكم as uh -oh. وعد الثل للمتقين <تصفيق> وَالَّذِينَ إِذَا tao oh. al تُنْ 121. والذين آمنوا ويتخذ منكم شهباء والله لا يحب الله عليم وليوم احصى الله الذين امنوا ويمحق الكافرين أن تدخلوا الجنة ولما Oh 129. ورسى الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين سُنُونُ قَضَى خَلَتْ مِنْ قُلْنُ الرُسُلَ أَمْ أو قُتِلوا قلبتم على أقاو ومن ينقلب على Well, my God. وكأن من نبي قاتل معه ربيون الله <سؤال> يحب الصابرين <سؤال> Oh uh -huh. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ wa kaim min nabiin qatal ma'ahum rubbiyun kathiir qatal ma'ahum rubbiyun kathiir fa وما كان فآتيهم الله ثواب الدني وحسن ثواب الآخر والله يحب المحسنين <تظه> <تص> إذَا فَش <فشلتم وتنازعتم ım Laser> تُتَنذَةُ <تص> في أَّر وَصيتُ وَصَيتُم wanqom mallawiy ansa